يَسْمِعُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الزَّقَى إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ لَقْطِيرٌ مَحْصُورٌ كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دقلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف Hacmân bıga bazına, ala bazın, fakum, bıenana, bilhacı, ve la tushṭiq, vehdena, ila sıwa,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 فَظَنَّ دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَوْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَاقِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا نَزُلْ فَأَوْحُسْنَ مَا أَنَابَ يَا دَاوُدُ مانِفَتَ فِي الْقَضَاءِ احْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا الحسين